يوسف أيها الصديق أفتنا, أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهم إن سبع عجاف وسبع سنبلات قضل وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سين بأبا فما حطتم فذروه في فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَسَقٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ فَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ أمر الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهم ما بال نسوة لات قطعنا أيديهن إن ربي بكيلهن عليم قال ما خطبكم إذ راو يوسف عن نفسه قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَذِيزِ الْآنَ حَفِظَ الْحَقُّ أَنَرَاهُ وَكَتَمَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّنِي أن أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين